إخوة الرجاله ونساء، وإن كانوا إخوة الرجاله ونساء، فلذلك مثل حظ الأنبيين، وبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. أعود بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم إلا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاشطادوا